بوك تو ديوانوستا بيات خمسة وتسعون خمسة وتسعون. حروف العطف اثنين حروف العطف اثنين З якога часу вы больш не працуеце? Мүнзу матта лам та'д ҳия таштағал? Мүнзу Замужа? Мүнзу заважҳа? Так, яна больш не працуе з таго часу, як выйшла замуж. Наам, منذ قد نعم هي لم تعد تشتغل منذ أن قد تزوجت ستго час у як яна تعد تشتغل منذ أن قد تزوجت لم تعد هي تشتغل Яны ней шчаслівы з таго часу, як пазнаёміліся. منذ أن تعرفا أصبح سعيدين. منذ З таго часу, як у іх з'явіліся дзеці, яны рэдка выходзяць гуляць. منذ أن أصبح لهما أطفال صاران نادرا ما يخرجان. منذ أن أصبح لهما أطفال صار نادر ما يخرجون كالي متى تتصل هي بالتليفون متى تتصل هي بالتليفون هل أثناء السير هل اثناء السير تاك Яна будзе ехаць на машыне. Нам аثناء ما я такуд сеяра. Нам аثناء ما я такуд ал сеяра. Яна патэлефануе тады калі будзе ехаць на машыне. Яя татакалам бі тэлэфон аثناء ما я такуд ал أثناء ما هي تقود السيارة يانا غлядзіць тэлевізар هي تشاهد тэлевізіён اثнаэ ما هي такوي هي تشاهد التلفزيون اثناء ما هي تكوي يانا слухае музыку калі هي تسمع الموسيقى اثناء ما هي تعمل واجباتها هي تسمع الموسيقى اثناء ما هي تعمل واجباتها я не لا أرى شيئا عندما اكون بلا نظاره لا ارى شيئا عندما اكون بلا نظاره Я нічого не لا أفهم شيئا عندما تكون الموسيقى هكذا عاليه. لا افهم شيئا عندما تكون الموسيقى هكذا عاليه. Я не чую паху, لا اشم شيئا عندما يكون عندي زكام. لا أشم شيئا عندما يكون عندي زكام мы возьмем таксі калі пойдзе дождж سناخذ سيارة أجرة إن هي أمطرت سناخذ سيارة أجرة إن мы выправімся ў падарожжа вакол свету калі выграем у лотарыю سنسافر حول العالم ان نحن ربحنا في اليانصيب سنسافر حول العالم ان نحن في اليانصيب مي пачнём есці калі ён не سنبدأ بالاكل ان لم يأتي بعد قليل سنبدا بالاكل ان لم ياتي بعد قليل Зайдите, коли ласка, на сторонку www.book2.de и скачайте опошнюю версию.